6. استمع إلى الحوار الآتي وقرأه ثم عين عنوانا مناسبا له أيها الطلاب إلى أين ستذهبون في العدة الصيفية هذا العام؟ أنا سأذهب إلى قارية جدي كي أساعده في الحقل وسأعود في الشهر الثامن إن شاء الله وأنا سأذهب إلى أنطاليا في العدة الصيفية وسأعمل في الفندقي لأساعد أهلي في دخل البيت، وسأعود في الشهر التاسع. سأذهب إلى هضبة آيدر في مدينة ريزا خلال العطلة الصيفية، وسأقضي فيها خمسة أيام. هذا العام سوف أذهب إلى غايسري، وسأتسلق على جبل أرجيس. هذا العام سأخيم في سبع بحيرات ببولو. وسأبقى هناك ثلاثة أيام أنا لن أذهب إلى أي مكان هذا العام لأنني سأعمل في مطعم عمي أنا سأعمل في إنشاء العمارات هذا العام